نَحْوُهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني مَآئِلًا فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مُرْتِينَ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِ فَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا إِلَى اللَّذِي يَدْعُرْ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَادَدْنَا لَكُمْ جِكْرَتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَ أح تَنْتُم لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْكَنَ يذا كما دخلوه اولا مره وليدخلوا المسجد كما دخلوه اولا مره وليتبوا ما